إن الوقوف الدقيق عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبعث من مشكات النبوة ليحمل النفس المؤمنة على أن تعرف أسراره وتستضيء بأنواله فلا ينفك يشرح للنفس ويهديها بهديه فتؤمن بالنبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وتتبع النور الذي أنزل معه وكلما ذكر كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فكأنما قيل من فمه للتو كلام صريح لا فلسفه فيه يجعل ما بين المرء وصنوه من النية كما بين الإنسان وربه من الخوف والمراقبة كلام يقرر أن حقيقة المسلم العالية لن تكون فيما ينال من لذته ولا فيما ينجح من اغراضه ولا فيما ينجح من أغراضه ولا فيما يقنعه من منطقه ولا فيما يلوح من خياله بل هو السمو الروحي الذي يغلب على الاثره فيسميه الناس برّا والرحمة التي تغلب على الشهوة فيسميها الناس عفه والقناعة التي تغلب على الطمع فيسميها الناس أمانة عباد الله إن تنشئة النفس المؤمنة على البر والتقوى والعفة والأمانة والخوف والمراقبة هي وحدها الطريقة العملية الممكنة لحل معضله الشر والانحراف لدى المجتمع المسلم أرأيتم الطفل كيف يشب على الخلق الكريم والنهج القويم لو تعهده القيم بالتوجيه والتقويم وعلى العكس من ذلكم لو أهمل أمره وتركه في مهب الريح فإنه ينشأ شريرا خطرا على نفسه ومجتمعه ذلكم يا عباد الله أبرز مثل للنفس حين ينشأ الفرد على مراقبة الله والخوف منه أيها المسلمون لقد ثبت في صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله أكبر إنه لتعبير عجيب تعبير يحمل في اختصاره حقيقة هائلة وخلة مذهلة انها كلمات تحمل في طياتها قاعده كبرى يقيم عليها الاسلام بناءه هي ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قاعده يقيم عليها نظمه كلها وتشريعاته وتوجيهاته طرا نظام القضاء نظام الاقتصاد نظام السياسه نظام الاسره موقف الفرد من المجتمع وموقف المجتمع من الفرد نظام المجتمع باسره بل نظام الحياه كلها تعبد الله كانك تراه فالمرء المسلم في مواجهه خالقه ومولاه المستعلي على جميع المخلوقات في مواجهه مولاه بنفسه جميعا بكل جوارحه وكل خلجاته بظاهرها وباطنها باسرارها وما هو اخفى من الاسرار يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور سبحان الله حتى خائنه الاعين الخائنه التي يظن الناس أنه وحده الذي يح... التي يظن الانسان انه وحده الذي يحسها ويعرفها دون ان يراها احد من الناس او يفهمها وحتى السر بل وما هو اخفى من السر الخطرات التائهه في مسارب النفس لا تصل إلى ظاهر الفكر ولا يتحرك بها اللسان للتعبير إنه لا ستر إذا ولا استخفاء فإنه يعلم السر وأخفاء وكل هذه مكشوفة لله فإن لم تكن تراه فإنه يراك وإنه لخير لك أيها المسلم أن تعبد الله كأنك تراه خير لك أن تتوجه إلى حيث يرقبك خالقك فتأمن المفاجأة, فتأمن المفاجأة إنها الرهبة في الحالين رهبة مصحوبة بالأمل حال كونك متوجها إلى الله مخلصا له قلبك عاملا على رضاه ورهبة مصحوبة بالذعر حال كونك متوجها بعيدا عنه فارا منه بعيدا عنه فارا منه وهو من ورائك محيط فخير لك إذن أن تعبد الله كأنك تراه وأن تفر إليه لا أن تفر منه فإنه سبحانه القائل ففروا إلى الله أيها المسلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة وهي استحضار قربه وأنه بين يديه أنه يراه لأنه يوجب الخشية والخوف والهيبه والتعظيم وذلك أفضل الإيمان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت رواه الطبراني وبه تفوز بوعد الله للذين احسنوا الحسن وزيادة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه تفسير الزيادة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 ينبغي أن يتجلى في الأمة بعامه وفي كل شأن من شؤونها فالقاضي المسلم لا يظن فيه الظلم والجور حين يرقب الله كأنه يراه ولا يجوز له أن يضع نزواته وهواه في مكان العدل الذي يطلبه منه رقيبه ومولاه بل كيف تتجه نفسه إلى البطش والغمط ومن يرقبه يقول له اعدلوا هو أقرب للتقوى ويقول له وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن القاضي المسلم إذا لم يعبد الله كأنه يراه فهو للدنيا أحب وللزلل أقرب ولربما اقتطع أموال اليتامى والأرامل وأموال الوقف والفقراء والمساكين فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه فالويل ثم الويل لمن أورثه قضاءه هذه الأخلاق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول فنعمة مرضعة وبئسة الفاطمة رواه النسائي وغيره وكان يزيد بن عبد الله من قضاه العدل والصلاح وكان يقول من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها إذن خير لك أيها القاضي المسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أيها الناس الإحسان أمر جليل ذو مسلك طويل يظهر صدقه الموقف والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يغيب الزوج عن زوجته اليوم واليومين والشهر والشهرين فيحمل الإحسان المرأة على صيانة عرض زوجها في غيبته بعد ان فارقها مطمئنا الى عرضه وبيته وماله اما العالم فيا لعظم العلم وعلو منزله العالم ولكن يا لفظاعه الكبوه وعظم الزلة في عيون الناس ان اشرف ما تنافس فيه المتنافسون وافضل ما بذلت فيه الجهود طلب العلم النافع فهو الروح يمد الجسد بالحياه وهو النور الوضاء يبدد ظلمات الجهل ويهدي إلى السبيل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم اولى الناس بالإحسان وأقرب الناس إلى الإحسان وأكثر الناس دعوة إلى الإحسان والعالم الرباني هو من تحقق فيه ذلك وجمل علمه بالعمل به كما تتجمل المراه بالحله الحسناء للدنيا لان العلم والعمل انما يطلب به ما عند الله من الدرجات العلا والنعيم المقيم والقرب منه والزلفى لديه قال سفيان الثوري رحمه الله انما فضل العلم لانه يتقى به الله والا كان كسائر الاشياء فمن طلب, بالعلم والعمل فمن طلب بالعلم والعمل سيادة على الخلق وتعظم عليهم واظهارا لزيادة علمه ليعلو به على غيره فهو متوعد بالنار كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار رواه الإمام أحمد والترمذي وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا حملة العلم يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم حتى إن الرجل ليغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره والعالم المسلم إذا عبد الله كأنه يراه كرهت نفسه الفتيا والحرص عليها والمسارعة إليها والإكثار منها قال الإمام أحمد رحمه الله من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم قيل له فايما افضل أفضل الكلام أم السكوت قال الإمساك احب إليه ثم قال وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول ما كفيت عن المساله والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافس واياك ان تكون ممن يحب ان يعمل بقوله او ينشر قوله او يسمع قوله واياك وحب الشهرة فان الرجل يكون حب الشهرة احب اليه من الذهب والفضه وهو باب غامض لا يبصره الا البصير من العلماء السماسره وكان أحد السلف يعجبه ما يراه من علم أحد الناس وحسن خطابه وسرعة جوابه فقال له يوما وقد سأله, وقد سأله عن مساله فاجاب فأجاب أخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك فكان ذلك الرجل لا يزال يبكي من هذه الكلمة إذن خير لك يا صاحب العلم أن تعبد الله كأنك تراه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 واستغفر الله انه كان غفارا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم على هذا النبي الشافع المشفع في المحشر وعلى اله واصحابه الساده الغرر اما بعد فيا عباد الله ان من تامل كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الاحسان علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته وينتج عن هذا الإحسان الإحسان في العمل بأن يؤدي الإنسان واجبه على أكمل وجه بل الإحسان على كل شيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم الله اكبر انه يأمر بالاحسان حتى في ذبح الذبيحه وليرح ذبيحته انه الحرص على اراحه الذبيحه وهي تساق الى الموت الى العدم الى حيث لا تشعر وهنا تتجلى رحمه مسلم بالحيوانات العجماوات التي سخرها الله له وجعلها في خدمته ومصلحته فالاسلام دين الرحمه ودين الرأفة ودين الرفق بالإنسان والحيوان ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في الطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث ياكل الثراء من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر ثم اخذ خفه ثم امسكه بفيه فسق الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم في البهائم أجراً فقال في كل كبد رطبه اجر وفي مقابل جزاء من رحم الحيوان نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر عقاب من اذى حيوانا وقسى عليه بقوله عذبت امراه في هره حبستها حتى ماتت حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار أخرجه البخاري ومسلم فإذا كان هذا جزاء من يعذب الحيوان الأعجم فكيف تكون حال من يسيء معاملة والديه أو يؤذيه إخوانه أو يصب شديد غضبه وعظيم شره على قرابته وجيرانه وبنه ملته ومجتمعه فاتقوا الله ايها المسلمون وراقبوا, وراقبوا ربكم وتخلقوا بالاحسان تفلحوا وتفوزوا بوعد الله لكم ان الله لا يفلح الميعاد هذا وصلوا رحمكم الله على خير البريه وازكى البشريه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعه فقد امركم الله بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين